يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين نسألك يا مولانا أن تدفع عنا وعن بلادنا والمسلمين كل بلاء وأن تعيذنا والمسلمين من كل فتنة ولأواء Herren kan kvre as hersessions for shirt رب اامننا واصلح امرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ امنا واصرف السوء والالف بيننا ربنا انعم على اهل الكويت واعف يا منان واستر كل بيت وادفع الشحناء عنا والبلاء رب ألهمنا إلهي رشدنا رب يا رحمن يا رب العباد سلم اللهم أركان البلاد